اهلا ياري سلام بالله نحس قيل الا هادي نحس لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله اهلا لو ان كان اقتلاء الانتراق و اعتفاء كذلك ايه على وجه الاستقلال ان تكون هذه الكلمة ستغرق شفائق او شفائق برامج اليوم بما لاشتغل اليوم كله فطر صباحيا والفطور الصباحي ساعه كذلك غير انه حقيقه سنجمع اولا للتمشيه نحن لا انكر يعمل كل امرام لمن صحتي والجيش اي نظام حضره جماعه التي كانت استغرقت الفترة الصراحية وكنت حقا اولت وارجوع اليك وغادرت ان شاء الله لكن اظرا الارهاق لأنني بكل صراحة طيلة هذه الايام كنت في دورت الموليدة التي اخذت لي في المحاضرات متواصلة من السبس الى ثلثاء دائما الليلا من السبس الى الخميس إلى الليله قرارات ان من هنا وهنا وهؤلاء الحساب صح في هذا السيد الاكين والوقت قصير لقد كلها فقط مصيرا وفسيدا وهذه مثل الخصايا على امل ان شاء الله بيانها وما تنضغط به وما يجب التوصل الى فانها اعمالها على وجهها وذلك مساء شاء الله ذاحقا وقالبا من الانتهاب الذي ينضغي اتداء معرفة لهم هو لما يقول التركير بمنهج السنة او عوارب منهجه وخصائصه اذن يكون موما يذكري مثلا امور عظيمه لنفهم بماهى كل ذلك الناس هذا من الحج الذي يقول لوصل الى الالهه الحاره وجه والله نعرفه معرفه الحاره, الحارة. يعني قالوا ان تعرف هذا المنهج او الحق على وجه بمعنى ان يقول الحكم مطابقا للواقع ان يكون حكم مطابقا للحق ان يقول كذلك عملك كذلك مطابقا ومتقفا بما جاء في ذلك ف اليسبتوا التنوير بهذا المنهج حتى من النصوص القرانيه ما يستقيم كذلك جاء من النصوص المتعه به دامه وايره كذلك النصوص القرانيه في حد الوعيد وان حد الوعيد الوعيد من الاساس لمن تعمد مخالفه ذلك فيما في مخالفته المخالفه الحق الجامد فقوله تعالى مثلا ومن يشاهد رسوله لباب ما تبين له البدا ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهلم وساءت مصيرا وكذلك أضيان القول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحرق والفرقة فالقرون ستفكر أمته إلى 73 فرقة كلها خلال إلا واحدة فأشاعل هذه الوحيدة بما سؤل على من كانوا على معنى عليك اليوم واسحبها والصحابة كذلك جعلوا منهجها وراء الميزان لأن كل منهج حتى فالمنهج الشامل الصحيح لا ولا له والخطايا لا بد يكون ظاهرا في قمه العجه العجه والغرور حتى يكون امرا مشتبها من قويما صريحا صريح ولذلك قال كما قال الامام لما في قوله تعالى كل يخو جعلنا شعته من هجن يكون جعلنا لكم شعته من قال مستقيما وسلما سليما مستقيما اليريكا نحن الان ماذا يمكن ان او اختراع حيث لا من باب التفكير ليس من باب الخيال ان نتصور كائنات روحيه صراحه انما نجمع بين منهج السلف الكرة ومن هنا ومن وجه ومن جانب ونجمع بين منهج الخلق من جانب ومن وجه ومن كذا أجرى نرد أن ينفق بين ذلك وعند التحقيق يورق أن السلف حجة على الخلق ولا سلامة للسنري في الخمدي ان بي متابعته والذي كريم مالك مثلا حضره ايضا علا الذي يذيل هذا الامر يقول ان شاء ذكر ونقل وهو الذين تشونا هذه كلمه قال يؤمن ان يكون يوم عيدنا لا يكون يوم لا يكون دي اليوم اخرين هكذا والخير كله في الغد من فضل والمتابعه تقصد اول يعني كذلك الغلط او الزحم لحقه فهم الاخر يعني المعنى الحسي والمعنى المعنوي معنى معنى يعني حتى اذا اردت ان تتبع شخصا فينبغي شخص ترسع به ان ينبغي حبار لما ترسع به ينبغي ان ترسع في اخر رضيات ليتأثن كذلك ويتحرق كذلك وينبغي ان في هيئة وحرابه مثلا ولذلك نرى هذه الوجوهة مجتمعة في كلمة الاتباعي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك كما جاء في الاية الكريمة كما ذكرت حفن البصري فعلى انهم يحبون الله تبترون الله في الاية في ماذا اتباع الحفو سوف يكون في ماذا اتباع الحفو لان الله جعله لكم اسوى حسنة هو اسوى الحسنة هو المدوى هو النساء الذي يرغب ان تجعلوه احيارا وماذا اعتبارا هو الحجي اللي هو طغى الانصار وكل شيء في المخالف وضرب في هذا مخالفته المذممه جرا الذين موالوا ذلك كنا يحرم من غير ما لقاء من غير لقاء الذي احرم له من اصل من خاي من اخشى عليك الاسلام مدره مدره لذلك كان الوقت وتصدق وقمر غير شرعي فكان ما يفيد فيه فيه فيه في التحشاف ببعض حدوانا فترى عليه الاولى ان يأذن الملينا مخالفون عن عرضه ان تصيد عن فجة ان يصيد كانوا ينزلون تعاكلة كانوا يؤذلون القمور بهالي رسالة كان من الصفور فأنا الغدد فيلاكوا جفاءة وانا ما يسروا الناس فيلقوا صفاة اريد الققول وفضل اريد الركار اريد البيتر والتقرار اريد البيتر وعكما يوجد عائمة على اوائمة وعيشت كذلك معتبرة بمعاييره ومنزولة كذلك معايشه وموازينه حكذا من احرار يحري ممكن حرية وحضارة شخصية كذلك مجربة عن سنة الشيخ الخنين او بباب الخنين والتحرصة من باب, باب اللعب من باب الوحي و بباب الدليل الشرحي على الله تعالى و رعب الله الحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يبقى عن القواعد وهكذا يقول لي لذلك باختصار فممكن انسان يقول ما هي القواعد التي انبغي ان يكون الاسلام قائما عليها ان يكون بنيانه اهل بالبنيان عقيدة اهل بالبنيان شخص اهل بالبنيان بالبنيان تذيب كما قاد الانتدوسيري مثلا لما اشعر الحلم الان يدرك الانسان ويحلح الانسان ما يجب عليه وما يحرض عليه لا يليق به كذلك وما لا يليق خير رد يندرى tra object 181ًا Одن visa ذهل يدرى nadie حشات او اثناء الان ذهل يدرى بيعطي�jee والحرام dentro السلام ذهل يدرى بيعطي——و الحرام الذي إنذهミости بالمياد hurting يعني الكيف على هذا الشيء وكيف يقضل على هذا الشيء ما مع all Правو وما هي الامارات للتجدل عليها والما هي النحوص الحاكمة ما entsيذك عليها κά Value فالثناء الشكة النهائية ان في العم يدرك الان هذا الحقيقي لذلك اللّه اوجد على مبسال العلمة فهي كل قد <سؤال> يتعلم كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه كما في كتاب العلم لما بوض بابا يعني بعض أبواب العلم جعلها كثيرة كبنها سلالة وخمسين بابا ومن هذه الأبواب جعل بابا وصدروا في قوله بابا العلم قبل القول والعمل ذاك العلم مقدم كل علم استدل بالقوي تعالى هل فال... تعلم انه تعلم انه لا اله الا الله والشخص الذي قال كلمته فذاك اهل العلم اقل القول والعمل حيث ذاك العلم في ذلك هذه الاشياء ليست ينفارق منها دائما الواحد هو الانخلاء انخلاء الراقي السيد وهو يذكر شيء كذاكم ثم ان كذاكم في ترون من كان موطئا ممكنا ومن كان محاربا ومن كان مؤمنا عسى ما كان كان امنا بما الاستقامة والقوه والصحه والوعيه جميع هي قائما عليها ولا يرههم الخلبه ولا يترضك في قوله وقناته ولا يرسده او يرحضه على ما هو عليه كما قال حتى صديقه هؤلاء مثلا على, على سبيل المشهات نكتبه لتأثر المحديث الواحد در قال عليه صلى الله عليه وسلم انظروا الاستقرار الاستقرار على الوصول والاستقرار على ما عليه انها وقالت عليه بالخصم لما يتاكد الانسان من شراكه من الاول وقوه الخصومه في ذلك قهر السلام فيصير اذا الله سبحانه وتعالى يتسع واحنا الذين يخلونا ولا يغيرونا لما قال سبحانه وتعالى من المؤمنين كانوا صدقوا معاذ الله عليه فمن مخضنا نحن والله من ينفذ وما بذلوا تشديدا مثل كما يعني هذه ما ذكروا ما تركوه ولا غيروه ولا نيهون لهم ولا الحق عن حالهم وذلك ساهل في امر الله ما يرون على عليه وما وما يفهموه وما يفهموه وما تفهموه لرشيه الشرعي وقرائيه وشماليه الشعيه مشى الله عادي ويقعون الله تعالى ان يشعرون الله اي الأور كذلك على حاليه لا تزال متفيد الاجتمرار المنافر يجب انتهمها اه يعني تفيد كلمة لا تزال هذه الاجتما تبقى تدل وتفيد وتعني الاجتمرار ان الله لا يزالوها مستمرين على ما حاليه لا انسان لا تتغلق سيكون قمتي باعرين لا, لا, لا يظرون من خذره ولا من خالصه حتى تأتي امر الله يوم كده الوقت صحتنا قطيب ولا هي اطافة يعني افضل نهمنا ننظر الى دعيه انكم امر هذه القواعد ان شاء الله ان امر ان نذكر ان شاء الله كل كلها يعني وهذا يعني شخصها ويعني كل ما كل مراعيده او كل قابل او كل خاصيه تويل الارضيه ما ما قصدي وما سلك ذلك يعني حتى يخرج اخواني لمعرفه على الاقل يعرف هذه المواقع التي تبقى دائمة وطائمة وآئمة أولا في القصر الأول القائمة الأولى التي يمني عليها عندما تنظرون إلى أصول الدعم في السلفية هذه الأصول التي تقوم على التوحيد العناية للتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وعملا وكما هذا وقت التركية كذلك العناية في التركية صحة عندما تداوله الرين التركي يقول الشرعي التخيه وغايته الشرعيه التخيه وحافظ الكنز اليها والرخيه وماذا وعد مدار صلاح الاظع عليها الانحى من فجاء وخال من دربا ان ذلك من نقص الامور الادبيه وحتى الخطائص لذامه النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء يزكي من ركين خارج من جوك الكلام ذلك الحق من النقود الفرديه يزكي وكذلك تصورى ان من للصيده وسم القول ده من الشعو... من الله اكبر في ظاهرها ولا قيم في تصميم السماء والقاعده المريج رجع ذكره في في قوله تعالى مثلا كما يسان على ذلك منشاه الصوره في ذكرت او السيد ابراهيم ومنشاه في القوره في القوره هذه امره لاستشافه رب العالمين وبيان عالي واثبات اعماله على عباده المؤمنين لما اذن جعل سيدنا السلام ا ارفع سبحان الله هذا في اهلكم وعيرته لي ان ذكر الى مهمه عظيمه كان يعلمهم عن وسبب يعني الاستاذ اسمه كوجي الشاب تلك المعلومات في الكتابات والخطابات والخطابات التي فيها يذكرون انفسهم فان الذكاء التركي ثلاثه اذا قال مثلا طلنا وكان في رسولهم يهفو عليه الايام وينذريهم ويقولوا عليها ويعلمهم كتابه حكمة ومتذكين انك عنك العزل الحقيق يعني الوقت لا تفتح وان لم تأتي بمقرون التجداء بالتعليم حتى تعليم الكتاب لكن لما يضرب الله وهذا الذي نجد مشوا فاذا كذلك كما جعل لما ذكر الله في سوره الجمعه وفي سوره ال عمران وفي سوره كذلك الفخر كما ارسل فيكم رسولا هكذا كل هذه الايات الثلاث الا وتجد مرسل وتستف في تسفيه مذكورا يعني مرغونه في التنزيل او يوصف الجيد ويعلم الكتاب هو هو قوله تشهدنا في ضلاله ممكن وان كان هذا الذي ضلاله ان الذي تعتقدوا ان صدقنا ربنا الله على المؤمنين كما ارسل فيكم رسولا المهم يجب حاليا ان نفهم معنى يعرف يا استاذ بان كل حين ينظر الرساله الاجتماعيه لكن كيف هذا هو المطلوب على اي وجه استهامي ان التي ينظر ان الامر يظهر في الطريقه الشعبيه لذلك لما ذكر الله التقوى قال الحمد لله الذي سيُمْدِي في صحري وقواي وكطاع الطاعات والعمل الحسنات والشلاف والتحاشف والسيئات بمعنى كما قال مثلا من العرفة ومن بين ذلك مثلا تعريض فرق ابن حبيث كما أعيد من ذادي الشيطان وربق وابن العلم وغيرهما لما ذكر له التقوى سأسأله عن حقيقة التقوى ومعنى التقوى وحاج التقوى وخصائف التقوى حق الناس حق يعني التقوى بإيانها حقيقة تتعاكل بوجه الشرعي الحقيقي لما قال لما وقعت فينة ابن العشق قال لهم كلمة هكذا قال إذا وقعت فينة فدفعوها بالدقوة يعني تكفيكم تمسككم بالدقوة واستصحاقكم واستدارتكم كذلك وقضاءكم على التقوى وجعلكم كذلك التقوى قاعدة وجعلكم كذلك التقوى ميزانا وجعلكم كذلك التقوى ماشاء الله لن يعيارا كذلك ونشاء الله انتم في امر وامر هكذا ماشاء الله فسألوا ودائما العلماء لما يظهرون الشيء جدا انهم اطلبتوا فرصة وجودهم فما يكسقونهم بالقوضي انما يوجدونهم يظهرونهم يعلمون في جي. جي ذلك الرياضة يعني الرياضة في توجيه جيادة في ستكسير جيادة في, جي في اسمي كذلك التقريبي الهاتف الثاني بحث ما يظهرونه لأنه يعرفوا المشتوى الطالقاء وحوار الطالقاء وبدالك الطالقاء فيحاطقونهم بما سنونه. تصوروا عندما يا إخوة عبدالعق لما رأى مصل الفضير ابن ايام تعني كان يتروها عامة الثلاثي وعيد من سورة البقرة ويقم المتعالى وقش بالصابرين الذين إذا أصابت وعصيبت وقالوا إنا لله وإنا إليه راجع أولئك عليهم سلوات الله ورحمة وولئك هو المختجون فنشك يعرف الطلاب التجوز الى تركيرهم اليوم العاد وتركيرهم للطاعات والاشتعداد والإعداد وكل ما يجعلوا يقول الله سبحانه وتعالى على خير وبالخير وما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرسل معه ربه فليعمل, فليعمل عدد فارعه ولا يشيك بعباده ربيه احده فارده ان يختبر الناس على السلام كما تعيبوا علي كما بشيان مريد ان يختبر السلام عن النخلة مثلا يعني الشيء مثلا فممكن جدا ان تبحثي يجيب, يجيب الصحراء ويرى من اصعر من غيره تلك الأمسان مغربها لنفس وما يعقلها إلا العالمين حتى ترون كيف الواحد حين بحسب ما يسلم و بحسب ما يعقل و بحسب ما يدرك و ما يعلم و هكذا فأمسان و انتم الانهما تدرون من غير حقار الله و رسوله عالم من مفلس قالوا يجلسوا من ذلك ثم في هذا المساء قالوا له يعني لما قال بمعنى ماذا تعمل هذه الاية بمعنى ماذا تعمل عن هذه الاية لا شك انه لمن يجيب يقول هذه الاية تفين يعني هي الاية التي ترجع يعني الاسان اذا المت به مصيبة يا الصوره مثلا توحي على لائقه توحي انك لازم عليه مثلا ان الناس هي حاله شرابه لعلهم يشين يحشى على نفسه الا يكذب ويحشى على نفسه ما يحسن يحشى, يحشى على نفسه ان ما في ذلك ممكن يقع في غير عقلاني ويقول قول غير سليم كذلك مثلا اذا حتى خطا يسبب فؤاده او يطرح نفسه ويوظن على هي والتي سفر في هذه الوزوى الدفنية الدفنية معنوية ذنك تسلمي و تبطل و تسرطل و مشاعره لهذا قالوا له هذه الآية التي ترجع نقولها اذا اطربنا مصير وقال لهم سيادة العلماء سيادة العلماء بمعنى فضل ولكن ينبغي ان تعلموا بانها فتاعل كذلك ومنها ايضا اعلموا ان كل راجع لله اي لما ترجعون الى ربكم اعلموا ان كل راجع لله موقوف بين يديه وان كل موقوف لما ترى قول صلى الله عليه وسلم لا تدوروا قدمة حتى هذا يوم الضوء مثل هذا الله في الصورة المطفئة منك ماذا يظن أولئك أن أعبر اليوم الحقيقي وتو يوما في مضي ذلك في الحياة لتدعى على حظم هذا اليوم و أحواله و ما يحسن سبحان الله اعلموا ان اخوان راشد الله موقوف بين ايديه وان كل موقوف بين ايديه مسؤول وان كل رسطور انا من جواب ما لا يمجن يقول تعلموا يا اخوان تعلموا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح حتى ينفعكم عند ربكم سبحانه وتعالى وبالذلك اقول الوضع اختصار اول هذه القواعد هل لا يحكيب ادلالات منه يعني لما راكم اصولا Applausauk, οποie ir jie šišo kom kūtų giro, akum avez nam � فالإتلاع كما ذكر الله عبدالعليل وكما ذكر صاحب البروكاتير كبارك في مستالة هذه الملحلة بأن حاكم آية قول ان الله تتجلون يحبكم الله ويأتبكم دلوغا ويأتبكم دلوغا ويأتبكم ويأتبكم دلوغا ويأتبكم على الآية لله مثل الله عنه الحفظ بعد قوله انهم تحبون الله فبتناهم الله بيها بيها يعقل تناهم أيضا حدا لأن ربك يا أخي يبنحك يختبرك في ناس منهم هو اخر صيغه اكل في شرورهم في ناس ان غيرهم ضابط غير المذنبين في ناس غير مخلفين في, في نفسه لا كنت ان تكون صادقين لا كنت ان تكون مؤمنين لا كنت لا كنت تكون صالح لا كنت ومع حق العقبي استقارة هكذا ما شاء الله لذلك فيمضغ الإنسان مثل الله قال الله سبحانه وتعالى مثل الله قال الله سبحانه وتعالى في أوائد السورة في العكبون فالفلامين حسب الناس أن يصدقوا أن يقولوا أمنى وهمنا بكذو ولو قد فتنى الذين لم تعدهم فليحلم أنه الله الذين صدقوا ولا يعلم او كما ساقه شعره الملك في السماء الذي يغوصه عن كل شيء خيم الذي خلق الموت والحياه من نور فهو الذكر صفته وعمله ان حل هذا الكلام حاضرها ابو هلال يذكره وحي الله فكان كما الحمام وما بيننا نقرا عيد الشيخ من اثبات القاعدتين المساله الحلاج هيضاء وهو قوله اكثر واكثر اننا ثانيه وحنين الكريمه في القفص فيه كل رقبه وتتعناها ورحضت تعني وحيفه تفكر تفكر حلمات وانفار طبعا يعني كلمه رائعه لما سالوه اولا السؤال ان انا واحد القرف الطالب لا يعيش الا تكون مناسبه الحلم الذي اللي في الليل ينسى ويفرص فرصه حتى لا حتى وقالوا للكل نسمع او نخفر كل الفقرات السعيد يندمون عددات القطر على مصابته على نافتهم من مجال الحلم ومناسبات الفاهم ومسائدين لذلك انما العلم بيت عن ارهب انما العلم بيت عنه وانما العلم بيت حلم لذلك فلما بقى في الكلماتين قالوا خطا واصدق اشعرك الاخلص واصدق قال كلمه ثانيه ليس تفسيره تفسره ما لنا اخلص حق اليوم العمل اذا كان صواب ولم خالص لا يكون ناجحا اذا كان صواب غير بيقوم خالص ولا كان خالص ولا لا يجمع بين القرار المتكامل كل شان متراقي متكامل يريد ان قلب كل بما الاعضاء باللياقه من اعمال صالح مظاهر قولها وافعالها في عشق الله فقدها وكله يعني ان شاء الله هي النوايا عن الياقه الخالصه هكذا هذه اعمال صالحه واللياقه الخالصه حينما نغير بان العمل ان شاء الله كان صواغر وكان على فليس من يعلم حال الحصول تماما يعلم ان حيه كم كان ان يكون معرفه هذه القوى التي تسهرها هذه النصوص وتمني عليها وتندرج تحت اي ما لما انت اولا استهانهم في هو حالي ولا حالي لنذوي لما لما يهمل الانسان ديخو ذليلا وما يتوطر بالوضع الصحي في مصر الى مفهوم خبا النفس انت تريد ان تتوصل إلى معرفة شيء تتبع هذا الجليل اتماعا صريحا اتماعا صحيحا اذا لا تودى ذلك يحديك الله سبحانه وتعالى يحديك وعد ذلك الحمد للهداء وشرح فظركة والحمد للوصول والرؤور فظركة لكل ذلك فالمهم الاندال فيها ينبغي ان يعلم لان الاهتمام ما كرى على هالردايات وهذه الوصول صعية هو تماما تكمل هذا الشيء وتصديعا على مثلا اليوم حملت هناك دينكم فرحمت عليكم نعمتي ورضيت رسول الله دينا كذلك اني صلى الله عليه بلغ هذا الدين ولم يثر فيه شيئا هذا الشهاده في والاعداء يعني حتى هم سلفوا الى منته وقومه فبعد يتعلون يعني كما يقول كما يقول لا يجد بودة ولا مرابة من السياسة ولو تكون سجة عليه لا يجد بودة كما يقول مثل ما يقول لا تبقى من عقل ولا ذرة من منطق أو طاقل من, من اليوم تقاضي مثل ما قالوا هل يتحول الشيء ان احتاجه معاه إلى جليل يا الشارعاء رأيتم كيف شاء سرمان وقال إلى نبيكم هنّمكم كل شيء طيب ايه نبي هنّى الله قال إلى أيها الرسول بلد ما أعوذ إليك يا ربكس وقدّرناها والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد أوره وصابه على مثل الشهادة العظمى والقطبى القدرة وفي ذلك اليوم المشهود <تصفح> يوم عرفة يو يو يعني في الحجة الوزاعة على هدى المرض او نعم الله نشهد او كقوله لا اعتادوا ما تقولوا كي اه دخول العبدين ورفح قبل وتعالى انه لو بذلك فتولى عنه فما تبينا لوم انه ليجا لدي علينا الا من لو عليك فالبطرق لنا والصحان من بين ذلك او ذلك لما رأى وها وراوعة القمر هي الجمال لسمائك وذكرها كذلك الحافظ الكثير في في الشريعه الشريعه تروي سعاده اكتاه رسول من انفسكم عزيز عليه لا عليكم حريص عليكم المولى رؤوف رحيم يا اخي تذكري عندما قرون لما قالت لنا المشهوره تركنا رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع طائر يطير كملائكه السماء الا ملكها الله في العلى سبحان الله لما بني صارت يعني يا اوه قراءه الاخره على شكل مخشن يعني يعني زحما المخ ولا هو ان تشويق من غير التشقيق يكون مضمرا للتشقيق واذا كان يعني لم يريد انسان يحضر ويلان معلومات كان عبرة من التركيق والتشقيق ونقشى الله ونقشى ذكر الوقت ان يجلبنا التركيق وكذلك التشقيق وان ينظم على حسن اجمعين اولا احد الانسان يحضر منها عوائدهم والأحادي من عوائد منها شيئا تكون أولا اشتفاد الآيات والآلية والآلية والآلية دائما وأبدا حياتك الليلة من الناس هي قام الله قام الله رسول لا نستطيع ان نوجب يعني مثل ما قال امام مالك ابن عدس من الوقت من أنك نؤمن في كلمة أولوش في كلمتك المشهورة المطورة كذلك ما شاء الله كله يوحظ من الكلام يوحظ كل الوحظ كل الناس كلامه يوحظ ويوحظ لا يتخذ انما هو يحدث من جديد انما بين من يسجلي بأي إذا ما يخيل هو يومي إذا ما يخيله يعني إذا كانت لكثة بأخذنا فالصلاح وقفت لك حلق ماشاء الله وقفوا الله وكذاتل وصولت عاكلا جاء الوقت أن يصنعه خلق ستقفت لكذلك وقفت لكذلك إذا ما كله يحضر ستنعه ولوكثة فقفت على قول وقفت على قول وقفت على قول وقفت على قول في المنزل <سؤال> لذلك التطور بالكوم فلا الله فلاه فلاه لكن الناس يستطور يستطل الله ويستطل الله يستطل الله بالمسلم هو الذي هو الهاتف الاستجد فلاه وقفوا فيي وعك و في في الله Ich all equalактер i y ali was all we say überlıs là a all pues Allah Urban be all freeHow Fern All ya whole and All Oh, I can love it. We can love it. We can ومخصي وحب الهدى وخور وطرح وطرح ومخصي وطرح وطرح ومخصي فالكور السلسة يسدي مبينة السماء وقوم إذاه من ليس قوله حج من ليس قوله حج بعد معرفة سيارة وحج ما حق وانشاه فالصول بكوره يمشت ووزرى بسارة وتأخذ عزي ما ليس قوله حجة بعد معرفة كتر معرفة كترح وكذلك تتابعه من المحطة هذا ما يفعله وكذلك مجموعة وكذلك هو المحمول ويمضى بعد السنة ذري هذا ذكر له مدينه ويشعر له مالهجه وطنيه لازل يقول يساعد مالي شهير وفاعد من نفوك الدات والسلة اه اه اه اه اه اه واستقر القرص واخيرا كل شيء يعني القرص حاسمه والاستشهاد في السنه وكان ان نذكر عن السنه الصوره hermanos de los pueblos en esta cena لا يحكون الا بالصراخ يدا في حق الصحابه على مره فتشكيله تمشون على ابا كداج ذهك هذا ال 1 الطالق وطاقت ي Wochenظ الله بذلك كان سيرشاده في تسمى hqd 12 الطاق وتامهين ومن ي windows م PAL كذلك كان اتخاذ كده والسنة والقاعدة الثانية واحد اتخاذ رسيبي والسنة منذان من قبول الله يعني اتخاذ اتخاذ هذا اتخاذ كأكبر و اتخاذ اتخاذ قبولك و ربك لابد ان يكون ربما منذان منذان منذان تخيف منذان تخيف و الوحن يكبرك كما كنت تواجه، تخونك السيانه، وعليك ان تهاجر الى الراء، كل حمد لله، كل شيء بيزدهر الله، فتوكل على الله فوري اذا استطعت الا في سبيل الفقر Aš kainasyti mis morally terminariaite darbu трia A behaviLeeko sinas varna m لا يحرر ويصيحط وييلن وييرم ويهز حمر وضرب بالحج والصوار لما الله لا يرضى ما نفع شيء الا هو اصر ونرى ان زين الاخوان يا ايها الحر الخل فان اجئ كلهم سائل فصرا ووضعوا يميل حتى ادمرت شجره ريهم اما كون في الضيق والراوي اخي ويسمي مصطفى فضاء لذلك في فضاء حسب السنه وزاره اخو وره ان يكون اسم الله يحدد لاخر صح هو سر ما في اول كما الواحد الحساب والصناده اتخذه اسرع الجمهور يقولوا قلنا خالد حسابيته ما تترك إذا لابد أن يتحار هارين هزهر المركزين هذين يعني هارين مزامين هذا مزام الشهر يؤديه ووشهر مشاء الله يعني هو الليل وفي الشهر اللي كان وعقل وعقل وعقل وطاحبه في حقفتي ولا إيه ووشهر ووشهر وإن ولا كلم ثم بعد ذلك نحن نحمر الآخر بالإنسان الله فطر الإنسان فطرة القويمة فطرة الله الذي فطر الله تعاليها الله فطر الإنسان فطر أنه لما نستعمل المقدس إثمان المتبودة إثمان الفريحة إثمان ذريدة والسلام عليكم يا اخواني وكمان اذا كان اكو حاجه انت سمح لي سموتك بس احكي و انا وسمحوا لي اذا كان هذا الان و اخر خليكم اللغه العربيه هو معنى السعاء اكثر شيء خاص باليوم صحيح يعني قوه حب ايه استكشافيه لوشره نفسيه في هذا المجال والموضوع تعرض الحق لما الله يشاور موافق الصحيح لشريح الله يحبك يعني انا راكح كن وهدف ادخل اوه فالكترات المشافة لبعض السوائسون هذي كباراة والنزاها هذا الأولى التخائر التخائر هذا قطر في ذلك لما نقول اسكرار السراطية والأخص العقلية لكن المصدقة لها ذلتها ومن المسوف الأسرائية ومن المسوف الأسرائية الأسرائية بالكليل لا يعتبرها بالكليل لا تنررها وهي لا تخالفه ولا تعالقه انما تنزلجه تحت عمورك عمور تحت عمورك وتنزلط تحت عمورك اي شاء اذا اعلم الشيء لا. هؤلاء لما نرى الناس في الحياة مصفة لما تقرأها لما وقفت يعني عادي في مكان تقرأ مالك المكان مكان تقرأ تظنوا على حسن حال حافظة على حسن حال شبه تقرأ ومآلة الزايدة والصورة فيها والصورة ما تقرأ كذلك مما تقرأ ولكن كل هذا الشيء كذلك مما تقرأ ما شاء الله كلامه يعني لما ترجع كدا كدا كدا في, في, في, في, في ما تقرأ كذلك كذلك أنت عليها كلها كذلك واختفر او من الكره. وكذلك فيها المترينة لذلك وهاء علي لها رفعونهم يلقون يلقون كذلك تعارض الرصوص الشرعية وكذا مع نفس تعارض وعلى هذه هذه ما شاء الله أريد أن تعارض يأتي الآن وعلى الرصوص ما يقول جائج المحظة 30 اليهم موجود وحسب هذه العراقيي الأتباه لكن و يقولكم يعني أن الناس من قترة و هان الأنقل قبسوا والاتبول إن رجلوا كان producto كان شعورا و لكن ينتجوا صيقتا عزوا سجدا هاتكم اللا استط Lub ما شيء وعاك ذلك الكتب لعاك ذلك الموجود الموجود كان لنا كوحدين نصنع بيكي فضل وعاك ذلك وعاك ذلك المشيئة كانت او خلاف يديك السلاح القاضي الثاني بكتابه وما قوله لا تصوم الوارد الثلاثي وحضوري باهمين هذا يعني الوحاك السلاح المتخمه هو انه لو يجوزوا فيها في دعو السلاح إلا على وش الطريق تتجد لعاك ذلك السلاح pašis tai yra labai geras komandas nauji komandai tai yra labai geras ar ne tiksino kažką negerai اذا صغر لما نحل صغر عن يصور مرضو لعند السنة لكي يخص ريكا لما خص ريكا الجمعة يالي ولا يومها في حيام دولاسي اذا اتصر يوم القبله او يوم البعده او قوله صغر دخل على الاخرينية الحديث من الحور لما وجدها طائمة اليوم الجمعة اذا قال لها مثلا اصمت باريكا قالت لا قال لها اكون او تصور اذا قالت باقي من منطقه حطوم السلام وامماتهم مسو لا ترى اي من كل شعور في سياره سعودي في هذه الرياح هذه الاحاديث سيار خمايان وروح صراحه الجو غير كويس سياريو كثير احسها كثير يوميا هو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 وعبة الجوعة على الوشقار مثلا وعبة جهة مثلا فلن تقول اول اجمع ان تشوفي وشور اجمع تقول لان الان تستخدم وجوه عن وجوه كذلك يشوفي وجوه فلن تقول اجيبه الله اولا على تعالى وشكه الهاتف اللي اللي في نستمعون الخوف فيشنعون احسن تستخدم تقول يا انتي اكتر لحظه واكتر حلم واكتر كده وتركيز بتقول ايهما اوى ايش كل ما ما راح عقول ذكر الله في سباقنا كل صبح وكل اكثر صحه وكل روح في البيت ان شاء الله لأنه لا يجوز سيادة اليوم السبب هذا زمع النصر منصرد لأنه نافلة منصرد ويجوز مقرورا وبدالك وبدالك عمالك وطن الصيني كنا على وكنا في مداري وملا مكتب لهذا الأعيالك لما تفعل في هذه المعارض بأسلة وقوائف وشوائف بحجز وطراحيز في تاريخه العسكري تمكن يا الله ان شاء الله اقنع الانسان العام العالم ويطلع من غير مشاعره في الصبر في الصيام او الاحسان ثاني خير في حاجه ما شاء الله هناك جلسة انه الانتخيط من نقلب الصدق من الحزء ور brasile من الحزء معناه الغزل الاحترام عراقي لطاف شوفوا بينه بالضحكه وبالضحكه حلا جوه اكو ناس صوتي خوش رجال وما شوب لا يا استغلالك روح تاكل السمكه هم بيها روحك روح لا لا انا طعمه مو خوش هيك من الول dizer سو Vega رفض alright وسعر nations كرا لكم There you are or what does this store I don't like them But what the leather what will happen Because nothing like cars When they Dali puol yrikų randikas, pačiukiu ičiū apie ičiū opieku ymy challenge visai nevojome, visai nes goalie LAIուB. val een Mokaitinaas helalas acikliendo nam sundu seguoles visai visai at公公rale visai visai. visai visai tiesu Washingtonбы yra yra greu. Manau band auteysia elektronikai persona mеля grumin visai فوز هذا الاستفتاء في الجزائر تقرر كل برنامج اجتماعي ومسؤوليه في تحضره ومن ضمنه حمله القره وخدمه في و لكن بالمخاطر والخطوره المهم ان هذه العوامل كان يحضر ماليه لذلك هذا هو الاغراضه الشهاره الى افاضت اختبار هذا فان على العقل واختبار على الهمه الحراريه على الهمه الحيويه الادرايه على الهمه المحليه او كاء يصيروا حكالا يصيروا حكالا انت انا نسكت الاخيره في تخلوني داخل السكوت تماما الخيال على شي اسمه محمد اتفقوا تبقوا تبقوا تبقوا والله يبارك ان شاء الله رب يبارك تخذوا شديد كثير من السرعة اكون اويلات يانياها نخبركم اويلات يانياها اويلات السر و السبق السرعة السرعة و لا سن الله و لا الله تشوفي عني لكم يعني هذا رجل شوفوا ياتش تقول لكم كما الشرشي ان العمل العتوز هي الاخر العتوز هي كذلك لما واحدة واحدة اعطا تدهو تدهو ومغراحة تختبرها اعطا لا عطف احنا نقول ايش في؟ لا لا لا انا يعني انا اوما و انا حط كل كل شويه كنت واديني على حقي تصيح حاجه وعين انصاع كل هي على ذلك قررت اليوم ان اختبر شوف هذا رصيد المقه اللي انق لا اله الا الله لا معبود ولا لله اسمع عليك المراه كل شيء فينا ماذا تقول لي وتقصري او ساويها كويس كويس خالص كده بس خالص حاجه ما شاء الله ولا انا مش خالص ما شاء الله الحوله انك في <تصفيق> حد اجى الكحانه ثم وما يقولوا ان فينا شيء عاد ملي و عمر عين وتكملي قصوا فيهم يعني ممكن تكون على هذا الشيء او اراضي الشيء قال خمن خطوتك يا ساتر انا لا اخف انا قولي ذاتي نصر الله محمد رسول الله انك خير وهذ هو Yeah, you call it the hell. Well some city had a wheel of the arm, one of my friends you were shaking she was sick, I سوى عن سمعنا من التيلة وقال واحدة وكذلك رفض تعود الكلام عنهم عارضة الوفي كأسر او راقش او كياس وكذلك حضر قول حضر الواحد والعملوني <تصفيق> رفضوا هذا المنخلص عيش تمول لكن الواحد قصور لا مجانا وضيف ومجلس والمجانا من لتنظر لكلامهم بل, بل, بل مجدوا اتكلموا في المشاعر اعلى وتشعرون عمد تاكات وعظموا في لا لا لا مش الله وعلموا في المشاعر وكلان كذلة من الهجم وخطيئة من الهجم وخطيئة من لا ولا جهاز فقلت على العصاب صلوه صالحات الجماعة ومن هكذا السبار يأتوان هكذا بيجر غلاء بيجر الغالي فيه الغالي فيه الجسد مع اسم الله بيجر الله بيجر الغالي من الذرورات الحق <تصفيق> من ذروه الحرقه والله من غلول فهو شخمه قلناها ويكون هاك ها نعلوها في هذه الصخور وكرست عنها امر يكون شهداء على البلاد ويكون الرسول وعليف جديد كذلك نرحب في السرن والجماعة وفي عيزين حلق المسائل المشاعة أقلع ستة وشتة لخلو المتسماء والمشتفاء وبين الموتهم والمعقصاء والمزاكة والمعقصاء وبين السلطة بأسين كذلك مثلت الشمال وبين المسكة والخواني وحادثه نصرت الوعز لمنهكته والمعتزه بالخوار في حق صحابتي وفي حق الصحابه من نظر هؤلاء الخوار والرابره يعني تماما ما هي امته محمد صلى الله وعلى من له روح وشفات يهوش والصبر الصابر المستقيم بالامر الذي امر عليهم غير مروض ولا خاض بالظلام فراحة الصعب وقف ضغط الناس فراحة الناس وقف ضغط الناس والذلك ترى الناس فراحة الناس وقف ضغط الناس فراحة الناس شارع لكم الله والذي يخطب الصلاه وسلم كما لا يخاف رهوب كما في وقعه الحياه حتى يكون الله الذي تعني خطوه كما يس المغرب ويؤثم عليه ما لا يشاء يخاف وهو ان كل محب له كل يعني القيادة تركز على غير ذلك الادراة وهي الطريقة ان نحتفل هي الطريقة الشرعية نحتفل او الوضعية الشرعية وان الكورات تشاركها المباراة لا ومن كل جانب من اصدارها علينا على الشمال افضل ولا اصغر كذلك الان الاشتباك الجذري المضموم اه حدث شيء على الوجه الشرعية او زواجك كل يوم والله يا صاحبي شو حالك انت مخبي يا ما تخلي علي والله انا القوه السيوفه ويطلع الشاي ولا ترفع حالك ما انا شو هالكلام وما شاهدني على سلمك وشكوا القافره القافره يا ابوها ما حدش هو عارف ان انا اعمل ايه انا ما عارف اعمل ايه ريال لما قالوا احمروا واحد في الخلاخه كان قال لك في الوقت خاوف في جوه زي ده ومشكر دي تشد وجهك يمكن سكتوا دلوقتي وناخو ما سكتوش هو ضايع الاخوه انا نفسي جلا في السكيه امشي الى الشاكي لا كل سكه لا لا يقولوا ان لا لا الانع كما يكون واذا صح نخرج جمهور في السير في الخصم الغني قد ماتوا على الحار ووجهه لا قادر على اعتقاد روح والعياء وحرار من صراخهم أمستعي أمستعي السليم السليم في و في سلمى والاقل سليم شاء الله على الوحيد انا وشك سلامك اللهم أخبرك أشهد أن لا إله إلا أم أشغفرك وأتبه كان عمد طالبا في هذا الظرور ومعرفة ساعة وشوي هكذا يبدو أن يكون أكبر مرحبا أشهد أن أحفوصها أشهد أن أخبرك أشهد أن لا إله إلا الله أم على ما قدم وعنا أتألغ هذا يبس أخوان المجهزة التي نفع الله بني إن شاء الله تعالى نشكركم جزاكم الله خيرا واشكر كل خدمه قدمته وهذا المراد لهذه المدارس للثقافه والعلم هذه المدارس العمل هدف العلم والعمل كما اشار هو ان فتح وبارك الله فيكم في الخروج وطلبكم بالخير ما